الدخول الذي خلص كل نفسي وحنفي وخلفا ها زوجها وخلق من اذى زوجها وبث منه مارجا كثيرا ونساء خَلَقَ النَّجْمَ وَجَعَلَهُ آيَةً وَمَا خَلَقَ الذُّكَرَ وَالْأُنثَى وَاسْتَقِمُوا لِلَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا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 وَاتَّخَذُوا يَا سَمَاءَ أَمْوَادَهُمْ وَلَا تَكْتَسِبُ غَنِيمَةٌ طَيِّبٌ وَلَا تَفْلُو أَمْ وَلَوْ إِلَى الْوَارِفُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا إِنَّهُ كان حوباً كبيرا وَإِنْ تِسْتُمْ أَلَّا تُقْتَصِفُوا الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ فإن خبتم ألا تعبدوك واحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خبتم ألا تعبدوك واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أبنى ألا تعولوا ذلك أبنى لا تَعُولُوا <تصفيق> وَآتُوا النِّسَاءَ أُجُورَ قَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَعَدُّوا النِّسَاءَ فَإِنْ أُطِلَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمَّرِيئًا فَإِنْ أُطِلَّنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا ولا تؤسوا السفهاء التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقتوهم وقولوا لهم قولا معروفا ألا تحفر السباء أموالكم التي جعل الله لكم فيها وارتوهم فيها وارتوهم وقولوا لهم قولا معروفا منهم رشدا فارفعوا إليهم أموالهم أرسلوا يكاما حسا إذا بلغي كحفا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا. فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها أن يكبروا. وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَكُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَكُنْ بِالْمَعْرُوفِ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشردوا عليهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشردوا عليهم. وكفى بالله, حسيبا وكفى بالله حسيبا للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو للرجال نصيبٌ نَحْنُ وَالِدٌ وَالاقْرَبُونَ وَإِذَا النَّصِيرُ مِن مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَنْ خَلَّ نُؤَكّفُ نَصِيبًا نَقْرُضُ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ تَأْوُلُ الْكُبَّةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَادِينُ فَهُزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْفُوًّا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية بعافا خافوا عليهم فليستقوا الله وليقولوا قولا وَيَخَافُ الَّذِينَ لَا يُصَدِّقُونَ الْخُلْقَ ذُرِّيَّتُهُمْ بِعَاهَةٍ خَوْفًا عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُوا اللَّهَ وَمَا يَقُولُونَ إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بكونهم نارا وسيطلون سعيرا إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يَقُولُونَ نَجيبُكونه نارا وسيصلون سعيرا يطيف الله في اولادكم يطيف للذكر مثل حظ للذكر مثل حظ الأمتين فإن كن لساء فوقت نتيف لهن تلتا ما ترس فإن كن لساء فوقت نتيف ما ترصف. وإن كانت واحدة فلهنفس وإن كانت واحدة فلهنفس ولأبويه لكل واحد منه فرصة مما ترك إن كان له ولد ولأبويه لكل واحد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 لنرو اخوت فلهم الصدس ايتنا لنرو اخوت من ذا وصيه يوصي بها او دين وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أبناءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله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 فإن كان لهم نولدو فلكم مما ترث إن كان لهم نولدو فلكم مما ترث من بعد وصيتي يُصِينَ بها أُودي أبي ربيتي يصير بها أوزاي، ولهن نوم من ما ترسطم إن لم يكون لكم ورد، ولهن نوم من ما ترسطم إن لم يكون لكم ورد ولهن نوم إن لم لكم فإن كان لكم ولذوم فلهم نفس من ما توصف إن كان لكم ولذوم فلهم نفس من ما من بعض وصية تصفون بها أودين من بعض أنت تكون فيها أوجي، وإنت نرجل يرض كلالة أو امرأة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منه سد. وإنت نرجل كنابة أو ازرأة ولو أهم أو أختي لكل واحد منهم السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم تركاء بالسلس ارثكم صورة هو بالصُرُّ من بعد وصية يوصى بها غير مضار إذا الوصية يوصى بها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 ومن يطع الله ورسوله يدخل أجنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها ومن يطع الله ورسوله تدخل أجنات تجري تحتها الأنهار وقالدين فيها وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم ومن يعطي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهي ومن الله تَخْضَعُ لَهُ رِجْلُهُ وَالْقَلْبُ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْبَاحِثَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَتُشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَوْضَعَةً مِنْكُمْ قُلْ من نَشْهَدُ فَاحْتَجْتَ مِنْ سَكُوتِ التَّشْهِيدِ عَلَيْهِمْ تَحَرَّرْتَ مِنْكُمْ فَإِنْ جَاهَدُوا فَامْسِكُونَه فِي الْغُلُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم مَّسْكِلَا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 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء في جهالة inferior ثم يتوبون من قريب إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء في جهالة inferior ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ثم يتوبون من قريب سهلك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما فَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ آمَنَتْ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَلَوْ أَنَّهُمْ سَلِمُوا مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ كَفَرُوا فَأَخَذْنَاهُم حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني سبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني سبت الآن ولا الذين وهم كفار حتى إِذَا خَضَعَ حَدِيثُ الْمَسْقُودِ إِنِّي سُبِّي الْأَلْقَلَ الْلَّيْلَةَ وَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ أَلِيمًا أولئك يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترك النساء أكرهها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ولا تعذروهن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 Teyif teyif ko takase ente ruhu te am wa alamahu fi وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَقًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَبْدِلُوا زَوْجًا مَّكَانَ زوج إِحْدَاهُنَّ قال تأخذوا منه شيئا أتأخذوا نروه هدانا وإثما مبينا أتأخذوا نروه هدانا مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غريضا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غريضا ولا تنكحوا ما نکح باباكم من النساء إلا ما قد سلف ولا ما, إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا انه كان فاحشة ومقتا قُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمْمَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخِّ قُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمْمَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ناتكم وخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وأم ناتكم اللات أضنكم وأخواتكم من الرضا وبنات الأخ اللات. أرضانكم وأقواتكم من الرضاعة وأقواتكم من الرضاعة وأمآت نسائكم وربائيكم التي في حدوركم وأقواتكم من الرضاعة تكونوا دخلتم بهم وأباهمكم التي في حجوركم نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا دناح عليكم وحلائن أبنائكم الذين من أصلابكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا دناح عليكم وحلائن وَحَلاَئِقُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ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 أيمالكم كتابا ضعي عليكم وأعل لكم ما رأى ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأعل لكم ما رأى ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ويرى المسافحين فما استمتعتم دين منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم دين منهن فريضة ولا دونا عليكم فيما ترى ضيئون بمن بعد البرية. ولا دونا عليكم فيما ترى ضيئون إن الله كان علما حكما. لَمْ تُحَسِّنُوا عَنِ الْمَخْتَمَا وَمَنْ لَمْ يَسْتَصْحِبْكُمْ فَوَلَنْ يَنْتَحِلَ الْمُصَلَّاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فتياتكم الْمُؤْمِنَاتِ ومن لن يستطع منكم طولاً أن ينفح المخصنات المؤنات سمى ملكة أيمانكم فتآتكم والله أعلم بإيمانكم, والله أعلم بإيمانكم. بعضكم من بعض بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف مهطنات فانكحوهن بإذن محطلات غير مسافحات ولا مستخدات أخدام محطلات غير مسافحات ولا مستخدات أخدام فإذا أفضل فإن أتن بفاحكة فعلي إن نفق ما على المفطنات من العذاب فَإِنَّ الصين فإن أتن بفاحكة ذلذلك لمن خشي العلهنكم ذلك لمن خشي العلهنكم وان تصبر خير لكم وان تصبر خير لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم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 تعثي تهير من لم نعظنا يريد الله ان يغفر عنكم يريد الله ان يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم دينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا دينكم بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا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 ومن يفعل ذلك عدوانا ومن وظلم فسوفنصله نارا ومن يظلمني كوني وغل وظلم فسوفنصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على النوع يسيرا إن تجتمعوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عَنْكُمْ تنيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتمعوا كبائر ما تنهون عنه نكفر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 للرجال نصيب مما تسب و للنساء نصيب مما تسب للرجال نصيب مما تسب الله من فضله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 الَّذِينَ مَا تَرَكَ الْغَمْدَ وَالْأَخْرَضُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَالَّذِينَ آخَذْتَ أيمانكم, أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إن الله كان على كل شيء بِمَا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من الشجال صوامون على النشاء لما حضر الله بعضهم على بعض ولما أن تكون من إذن الطالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله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 فأعبروهن في المضعج واضربوهن فإن, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن كبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن كبيلا إن الله كان عليا كبيرا إِنَّمَا أَكَانَ لِيَنْكِذِي وَإِنْ كَفَتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِدَا إِصْلَاحًا وَاسْتِلَاهُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ في انتصى صدره ما تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن نريد إسلاحا يوسف الله زي هم إن الله لا الله كان عين خديرة، الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احترما، فأعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانه وبدالقرباء واليتامى والمساتين والجار للقرباء والجار الجنوب. والوالدين إحسانه وبدالقرباء واليتامى والمساتين والجار للقرباء والجار الجنوب.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 إن الله لا يحب من كان مغتالا فخورا الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبغل ويثبون ما آتاهم الله من فضله الذين ويأمرون ويكتبون ما آتهم الله من قبله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا من ما رزقهم الله وما زال إنهم يعملون في الليل واليوم الآتي وأنتم من ما رزقهم الله وكان الله بهم معلما وكان الله بهم معلما. إن الله لا يظلم مث قال زوجته وإنك حسنة يضاعفها ويؤت من لديه أجرا عظيما.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 بشيء وجئنا بك على أداء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعفروا وللو تتوا بهم الأرض ولا يسبون الله حديثا يومئذ يود تجين كتر وعطر الرسول لن تتوى بي منتظ ولا يكتبون الله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 فَإِذَا حَصَّتَ ما مَا ولا وَلَا إلا إِلَّا عَلَىٰ الَّذِينَ تَسْمَعُونَ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّضَاءَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ قوم النساء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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الفساد يشترون الضلالات ويريدون أن تظل تستيل؟ ألم تر إلى الذين أوتوا والله أعلم بأعدائكم والله امنع اعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرّبون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعطنا. من الذين هادوا ويقولون سمعنا وصنا وسمع غير مسمعين ورأينا لين بألفين وقعنا في الدين. ويقولون سمعنا وصنا وسمع غير مسمعين ورأينا لين بألفين وقعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظمنا لكان خيرا لهم واقوى ولاكن لعنه الله بكفرهم قل لهم قالوا سنا وأطنا وسمعهم نكأن خنغلهم وأقوم ولات إلا نهم الله بكفرهم ولات إلا نهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلة ولات إلا نهم الله بكفرهم فلا يؤمنون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 آمنوا بما هزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقم سودوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم آمنوا بما هزلنا لما معكم من قبل أن كنت وجوها فنردها على أجزارها أو نلعنهم نلعنهم كما لعننا أصحاب السلف أو نلعنهم كما لعننا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَكَانَ مَوْعِدُهُ لَامُحْتَمَلًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ وَكَمْ مِنْ يَوْمٍ دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَشَأْ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَغْنَى إِثْمًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ اتَّخَذَ إِثْمًا عَظِيمًا ألم تر إلى الذين يذكّون أنفتهم؟ ألم تر إلى الذين يذكّون أنفتهم؟ بل لا يذكّي من يشاء ولا يظلم نفثيلا. بل لا يذكّي من يشاء ولا أمر كيف يستعون على الله الكذب وكفى به إسما مبينا أمر كيف يستعون على الله الكذب وكفى به ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبر والتقوى ويقولون للذين كفوا؟ ألم تر ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا شبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا شبيلا أولئك الذين لعنهم الله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 فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما لقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ إِنَّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ من صَدَّ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا إن الذين كَفَرُوا بآياتنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا قُل رَّأَيْتُمْ إِنْ أَنزَلَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ مَاءً فَأَثْمَرُونَهُ ثُمَّ لما هب جلود الغي وأريده كل عذار إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات من تجري من تحتها الأنهار غالبين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري تحتها الأنها وغلبي نبيا أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا لهم فيها أزواج مطهرة ونرحلهم ظلا ظليلا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 تؤذى الأمانات إلى أهلها وإلى حكم سُنن الناس أن تحبوا بالآخر. إن الله إنما يعِبُكُم به. إن الله إنما يعِبُكُم إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَطِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَطِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ بِنْكُمْ وَسَيُنْذِرُ مَنْ تَنذِرُ مِنْهُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ <تصفيق> سَلَّيْتُمُ الْكِتَابَ سَبْقًا إِلَى الله أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ لَهَا لَهُ الْعَذَابُ الْبَاقِعُ لَهَا ألم تر إلى الذين يزعبون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ألم تر إلى الذين يزعبون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما يريدون يريدون أن يتحاسموا إلى الصاغوت وقد أمروا أن يذكروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يريدون أن وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيخ عنه أن يظلهم ضلال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 أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفتهم قولا بليغا أولئك تَكَلَّمُوا عَمَّهُم مَّا هُم نَاطِقُونَ فَأَعْرِفْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ وَكُلُّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قولا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أُتْمَنَ وَسُرّ إِلَّا الْمُقْعَدِ بِاللَّهِ وَلَمْ هُنَّ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاَسْتَغْفَرَ الله وَلَمْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَتَغْفِرُ الله بَتَرَوْهُ الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَجَدَ الله سَوَاءَ الرَّحِيمِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَجَدَ الله سَوَاءَ الرَّحِيمِ قَالُوا يَا رَبِّ كَلَّا لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي حَرَجًا قَالُوا يَا لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ ثُمَّ لَا يجدوك ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 فَأَرَوُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوَأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَاضُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّتَ سَبِيتَ وَلَوَأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَاضُونَ بِهِ لكان خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّتَ سَبِيتَ وَإِذَا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَإِذَا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا ديناهم صراطا مشتقيما ولا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 ومن يطع إلى الله الرسول فأولئك معا لكن ألعى الله عليه إلى النبيل والصيحين والشهدات والصالحين وحسن أولئك وحسن اولئك الغفيقاء لارت الفضل من الله لارت الفضل من الله وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبطِئَنَّ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُسْرِعَنَّ لم فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِلَّا إِذْ لَمْ أكن معهم شهيدا فإن كن صيبة قال قد أنعم الله علي إن لم وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ نَّبٌ لَّيَقُولَنَّكَ مَا فَعَلْتَ لَمْ تكن ودينه مودة يا ليت إن كنت معهم ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليت كنت معهم فأفوز فوزا عظيما اي يقولن انك ان ستقوم دع نفسك وغنمه ما ودعتي ليسنكم تقومون تفوجا بل يقاتل في سبيل الله الذين يشكرون الحياة الدنيا بالآخرة مَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَشْعُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أُجْرَةً وَمَنْ يُكَاتِلْ فِي تَجْلِ اللَّهِ فَيُكْتَلْ أَوْ يَغْلِئِ فَسَوْفَ نُكْتِيهِ أَلْغًا عَظِمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُشْتَبْعَتِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ وَمَا لَكُمْ لَا تُكَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَةِ لِنَّ الْرِجَالِ وَالْمِتَاعِ وَالْوِزَالِ الَّذِينَ يَقُورُونَ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القوية الظالي أهلها وجعل لنا من لدنك وليا الذين يقولون ربنا من هذه أهلها واجعل لنا من لدنك واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ألم تر إلى الذي نصيّل لهم أقفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال أنت وإلى الذي نقيل له أقفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كُتِبَ عليهم القتال فَلَمَّا كُتِّذَ عَلَيْهِمُ الْفِتَانُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَقْشَوُنَّ نَاسَتْ خَشِيَةَ اللَّهِ أَوْ أَجَدَ خَشِيَ فَلَمَّا كُتِّذَ عَلَيْهِمُ الْفِتَانُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ الناس الله أَوْ أَجَدَ خَشِيَ وقالوا ربنا لما كسبت علينا الختال لولا أغفرتنا إلى أجل قريب وقالوا ربنا لما كسبت علينا لولا إلى قل متاع الدنيا قليل و الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم فتيلة. قل متى ع الدنيا قليل و الآخرة خير لمن استقى ولا تظلم فتيلة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده في بروج وَإِنْ تُطْعِمْ أُمَّنْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُطْعِمْ أُمَّنْ فَأَنْتَ تَظُنُّهُ مِن عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ سيئة هذه مِنْ عِنْدِ وإن تطرهم سيئات يقولون هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله فما القوم لا يكادون فهون حديثا، فما لي أن هملا صوبيا كذونا، حديثا. ما أقضبت من حسنة فن الله، ما أصودت حسنة فن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسي وما أصابك من سيئة فمن نفسي وأرسلناك من ناس رسولا وَكَفَى ٱللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى شهيدا يطع ٱللَّهِ حَكَمًا مَن يُطْرِدْ وَسُولًا فَقَدْ أَقَامَ ٱللَّهُ لَن يُطْرَدْ وَسُولٌ فَقَدْ أَقَامَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا عَلَيْهِمْ حفيظا وَمَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ ۚ وَيَقُولُونَ قَاسُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بيت طائفة مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ مَا يبيتون وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاقَى تَبَارَكَ الَّذِي بَنَى كُلَّ يَقُونِ فَتَثْنَى وَالَّذِي لَمْ تَكُنْ وَاللَّهُ يَتَّسِمُ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ فَأَيْنَ مَا كُنْتَ فَعَذْبَكَ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى اللَّهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أحد الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم ولو رسعوا إلى الرسول وإلى أحد الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لستبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لستبعتم الشيطان إلا قليلا فخاتر في سبيل الله لا تتلف إلا محسس فخاتر في سبيل الله لا تتلف إلا محسس وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكفت الذين كفروا وحرِّض سَمُوهُ إِنْ يَقْتَدِ التَّى الَّذِي نَكَفَرُوا وَاللَّهُ أَجْدَبَ سَوْءًا وَأَجْدُ تَنِيلَا وَاللَّهُ أَجْدَبَ سَوْءًا وَأَجْدُ تَنِيلَا من يشفع شَفَاعَةً حسنة يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومن يشفع شفاعة سيئتين يكن له كسل منها ومن يشته كفاهة سيئتين منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مبيتا وَإِذَا حَيِّتُن بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّ وَأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْذُهَا وَإِذَا حَيِّتُن بِتَحِيَّةٍ فحيوا بأحسن مجهة أو ضوءا إن الله كان على كل شيء حتيبا إن الله كان على كل شيء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 ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق مِنَ الله حديثا أمالكم في المنافقين فئتين والله اوكسهم بما كسبوا أمالكم في المنافقين فئتين والله اوكسهم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 تجده له سليلة، وَالذُّلَّةَ فَرُونَ كَمَا كَفَوُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وَالذُّلَّةَ فَرُونَ كَمَا كَفَوُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. فلا تستخدو منهم أولياء حتى يهادو في سبيل الله. فلا تستخدو منهم أولياء في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدت. سُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. فَإِنَّهُمْ وَلَوْ فَخُذُوهُمْ وَفُتُرُوهُمْ حَيْثُ وَجَدُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.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 قاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليه سبيلا فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما الله لكم عليه سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما عدوا إلى الفتنة أوكسوا فيها ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما عدوا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 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطا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 وليه تهلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فإن كان لا جوٓ أن لكم وهو مُؤمِن فتحرير وَقَبَةٌ مِنَهُ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرٌ وَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ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 فَمَنْ لَنْ يَجِرِ فَقِيَاهُ شَهْرًا مُتَتَابِعًا كَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 كذلك كنتم من قبل فمن نَّالَهُ عليكم فتبيّنو كذلك كنتم من قبل فمن نَّالَهُ عليكم فتبيّنو إن الله كان بما تعملون خبيرا ما لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستغي القائدون من المؤمنين ويرؤون الضغر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة أفضل الله المجاهدين بألوالهم وأنفسهم على الخائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القواعدين أجرا عظيما وفضل الله المجاهدين على القواعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة درجات هُوَ مَنْحُهُ وَرَحْمَتُهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ فَقَالُوا كَمْ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَقُولُونَ نَكُونُ قَالُوا كين ولك النار استطعتين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأَنَّى إِذَا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فَأَنَّى إلا المستضعتين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضعتين من الرجال والنساء والولدان لا يصيون حيلة ولا يهذون سبيلا، فأولئك عش الله أن يغفر عنهم، فأولئك عش الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.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 ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرفه الموت فقد وقع أجره على الله ومن يخرج من بيته وَاَجْرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَرَسُولِهِ كَانَ هَذَا هُوَ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلِيَسْعَىٰ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقُفُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفَتُمْ أَيْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَوُواْ وَإِذَا ضَرَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلِيَسْعَىٰ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَقَوْمٌ الْقَرَاءِ إِنْ خِلَطُوا أَنْ يَفْتِنُوا الَّذِينَ تَفَوَّهُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَهُمْ عَذُوَّ الْمُبِينَ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لكم عدوا مبينا وَإِذَا كُنْتَ بِهِمْ فَأَخَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُمْ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَاللَّيْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ وَإِذَا كُنْتَ بِهِمْ فَأَخَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُمْ طائفة منهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا تجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت صائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فإذا تجدوا فليكونوا ارَوا قُوَّتَ <تصفيق> الْتَّقَائِبِ تَبُكْرًا نَقْتُلُ فَمْ يُصَلُّونَ بَلْ يُصَلُّونَ مَعَكَ وَيَحْفِظُونَ حِزْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ بَلْ يُصَلُّونَ مَعَكَ وَيَحْفِظُونَ حِزْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَأَذَلَّ الَّذِينَ كَفَوُوا لَوْ تَغْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَأَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةٌ وَأَذَلَّ الَّذِينَ كَفَوُوا لَوْ تَغْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَأَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ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 نُصَاعِدُ كِتَابِنَا جَدِيدٌ إِنَّ إِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ إِذَا قُضِئَتْ الصَّلَاةُ اللَّهَ قياما قائمنو لكم فاذا قمتم فانتم فاقيموا الصلاه فان كنتم فانتم فاقيموا وانه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا تصلات كانت على المؤمنات كذا الموقوتة ولا تهم في رتغاء القوم ولا تهم في رتغاء القوم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرزون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرزون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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا سُجَادَ عَلَى الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى وَلَا سُجَادَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما التحقون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول التحقون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم إذ ما لا يرضى من القول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 أَذَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فمن يجادل الله عنهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَن أم يَكُون وَعْلِيَهِمْ وَقِيلَ يَذَلْتُمْ ومن يكون عليه وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن يَكْسِبْ خَيْرًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ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 وَنَكِّسَ فِي رَقَبَتِهِ أَثَمًا أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يُضِلُّ دَلِيلَهَا فَصَلِّ سَنَأْلَفُهُ وَإِثْمًا مُبِينًا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 لا خير في كثير من نجوار إلا من أمر بصدقة أو مأروف أو بصداح زين النار ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يبعى ذلك الحضاء مرضات الله فتوفر به أجوا عظيما ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له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 نوليه ما تولى ونصله جهنما وساءت مصيرا نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا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 بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ولن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا إن يدعون من دونه إلا إلا ويدعون إن إلا شيطانا مريدا لعنه الله <التجه> لعنه الله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 لَهُ وَلا أَمْرَ لَهُمْ فَمَن يَسْتَكِنْ أَذَمَ الله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 يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا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 وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا نَّسْجَمُ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْتَمٌّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ سِرَّ اللَّهِ حَنِيفٌ وَاتَّقُوا خَلِيلًا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 هنما كتب لهم قل الله يكتلكم لإنما يتلى عليكم في الكتاب يتامى نتاة للذات لا تتونهن ما كتب لهم التي لا ت... ستونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنتخون والمستضعتين من الولدان. قلتي ما كتب لهن وترغون أن تنتخون وال. المستضاعين من الولدان والمستضاعين مِنَ الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصة والمستضاعين من الولدان وأن تقوموا لليتامى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علما وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليما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 لجنا عالما ان يفرح بينهما فرحا وصلح خير وصلح خير وافترت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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصوا فلا تميلوا كل الميل فتبروها كالمعلقة فلا تميلوا كل الميل فتبروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتستقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تصلحوا وتستقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسع الحكيم وكن الله واسع الحكيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض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 وَإِن تَسْفُو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى اللَّهُ نَصِيرًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ إِن يَشَأْ أَيُّهَا النَّاسُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا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 اَمَنْتُمْ كُنْتُمْ قَوِيًّا الَّذِي بِالشُّهَدَاءِ إِلَّا هُوَ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ أَهْلِ وادِكُمْ وَالْأَقْرَبِ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا إِن يَكُنْ غنياً أَوْ فَقِيرًا فَمَنْ أَمِنَ ذَنْبِهِ فَلَهُ بَأْسٌ وَشَدِيدُ الْعَذَابِ تَرَاهُ الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا تَرَاهُ تَسْتَبِعُ الْهَوَى أَن, الهوى أن وَإِن تَنُوا أَوْ تُصْرَفُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا خَبِيرًا وَإِنْ تَلُؤُوا أَوْ تُرِهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ مَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أن لَمْ يُنْقَلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي وَمَن يكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَهِ وَكُتُبِهِ وَرْسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِي فَقَدْ ضَلَّاً beş produz насколько that impressed with Islam ومن يكفُر بالله وملائكته وكتبه ورسله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 أَيَرْضَوْنَ عندهم العزة فإن العزة لله جَمِيعًا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 تهدروا بها ألا تقودوا معهم حتى يقودوا في حبيث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافسين والكافرين في جهنم جميعا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 وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ لِلْفَسِقِينَ نَصِيبٌ قَالُوا هَلْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الرُّشْدِ الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يضادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلا وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَا لا يراءون وَلَا ولا اللَّهَ الله قَلِيلًا وَإِذَا قَامُوا قموا الصَّلَاةِ قَامُوا قاموا كُسَا لا النات وَلَا النات اللَّهَ مذرذبين بين ذلك لا إله تجده له سبيلا، وَمَنْ يُغْفِرَ لَهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سبيلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تتخذوا الْكَافِرِينَ اتُريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وتصوموا بالله وأخلصونهم لله فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَتَصَمُّوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَهُوَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَوْبَةٌ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا وَتَوْبَةٌ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابٍ قُم إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ لَا يَفْعَلُ الله فَصُونَ وَأَمِنُهُ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا النَّاعِمَا وَكَانَ الرَّبُّ شَاكِرًا النَّاعِمَا لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بالسوء الْقَوْلُ إِذَا نُبِّهَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا مِنْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ قَدِيرًا اَمْ تُغْنِي عَنْهُ طَيْرًا أَمْ تَأْخُذُهُ وَانْسُوهُ إِنْ تَتَّبِعَنَّ مَا يَهْوَى عَنْ قَلْبِهِ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ بِالْأَمْرِ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَنُؤْمِنُ بِالرَّسُولِ وَنُرِيدُ أَنْ نُصَرِّفَ عَلَى مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا لا يظلمون ولا يُربضون ويريدون أن يستخدمو من ذلك سليلة. أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَأَعْتَدْنَا لِلْمُؤْمِنِينَ جَنَّاتٍ مُعِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَالَّذِينَ عَامَلُوا بِاللَّهِ وَمْتُرِهِ وَلَنْ مُتَرِّقُوا بَيْنَا عَلِيمٌ مِنْ مِنْ أُولَادِ فَجَوْتَ مُؤْتِيهِمْ عُدُورَهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ يَسْأَلُونَكَ فِيمَ كَذَلِكَ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله تَتَقَدَّمُ فِي كُلِّ صُبْحٍ وَيَسْتَوْدِعُهُ لِي ثُمَّ تَتَّخِذُ اللَّيْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ أَسْهُمُ الْبَيْنَاتُ فَعَقُونَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقه مكور بميثاق وقلنا لهم ادخلوا الباب شجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غريضا ورفعنا فوقه مكور بميثاق وقلنا له ذا شنتنا ما قلنا لهم لا تعقوا بالذل واقد به منهم ميثاقهم وكفر بآيات الله وقتليم الان بغير غير حق و قلوبنا غل اننن تظني تكن و كذيب بآيات الله وقتليم الان يا ابي حق و بل قَدَعَ الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا لكن قدع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وقولهم على يوم بستانا عظيما ولفُصِينَ صوياً مَرَّ مُوياً فُسَّدا النَّعْضِنَّ وَقَوْلِهِمْ إِنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَوْعِياً وَسَوَلَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَفُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ وَقَوْلِهِ وإنما قتلنا المسيحا وإنما قتلنا المريم رسول الله وما قتلوا وما قلبوا ولكن سبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لهم به من علم إلا اتباع وما قتلوه يقينا وما, قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه الله وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا أَشَدَّ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ سيئذنا نفسي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ويوم النيلات يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حظمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا تَرِيبَاهِ كَتْوَا وَأَغْذِي مُرْدَبًا وَقَدِمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِنِ وَأَغْذِي مُرْدَبًا وَقَدِمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِنِ وَأَعْطَيْنَا لِالكَافِرِينَ مِنْهُم مَعْذَابٌ أَلِيمٌ وَأَعْطَيْنَا لِالكَافِرِينَ مِنْهُم مَعْذَابٌ أَلِيمٌ لَّאَتُونَ الْوَاصِحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُم وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ لا يجب وعكسون بالليل والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنفيهم أجرا عظيما. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنفيهم أجرا عظيما ووحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمَعُوا لِلَّهِ قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ورسلا قل خصناهم عليك من قبل ورسلا لم نخصهم عليك ورسلا قل خصناهم عليك من قبل ورسلا لم عليك الله موسى تكليما وَنَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَبَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لألا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حجة بَعْدَ الرُّسُلِ رسلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حجة ذا المؤمنون وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك لا كنا نشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه انزلوا بعلمه والملائكه يشهدون والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا إن الذين كفوا وصدوا عن سبيل الله قل ظلوا ظالما بعيدا. إن الذين كفوا وصدوا عن سبيل الله قل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ان الذين كفروا وظلموا لن يكن باه اليوم لهم ولا ليهديهم طريقا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 يا أيها الناس قد جاءكم وصول بالحكم من ربكم فامنوا خير يا ايها الناس قد جاءكم وصول بالحكم من ربكم فامنوا لكم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 يَا أَمَنَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقا إلى مريم ورثا من إنما المسيح عيسى ابن مريم الله وكلمته ألقا إلى مريم ورثا فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا, انتهو خيرا لكم إنما الله إله واحد إله واحد سبحانه أي يكون له ولد سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى اللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى اللَّهِ وَكِيلًا لَيْسَ اسْتِنْكَفَ الْمَسِيحُ أَنْ يكون عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ لن فلنته أن يكون عبدا لله وعلى الملابكة المطرقون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحصرهم إليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته يحسرون إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيوفتيهم أدورهم ويزيدهم من فضله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيوفتيهم أدورهم ويزيدهم وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَطْبَعُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الذي نشى كف وسبع ذي وجب ماذا الآن ولا ينونهم من دون الله وليه ولا لخير يا أيها الناس قد جاءكم. إليكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُونَ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُونَ فِي رَحْمَةٍ فسيدخلهم في رحمة من وقضل ويهديه إليه صراطا مستقيما في رحمة من وقضل ويهديه إليه مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ لك ليس له ولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترث نتين فلهم سلثان مما خلق وين كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وين كانوا إخوة رجال وتجح لحظ الأنسين يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شر عليم وَنَاذِرُ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ